نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولا تذكرون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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون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 من ربي العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون فلو إذا بلغت الحلقون وانتم تحين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها انتم صادقين فاما ان كان من المطربين فروح وريحان فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من أصحاب اليمين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 سبح بسم ربك العظيم.